أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فَصَرَوْنَ عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّى تَأْجُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم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 في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر فَارْتَقَلْنَا فِي الْكِتَابِ مِنَ الشَّيْءِ ثُمَّ إِلَى رَبٍّ يُحْشَرُونَ وَبَنَى اللَّهُ الْعَرْشَ